والذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين هو الذي أْرسَ رسولهُ بالِهدَدين الحَِ يظهِرَهُعَّين كلُه وَلَكَره المشك وََّذ أرسَ رسولهُ بالهدَدينين الحَ يهِرَهُ وَلَدين كله وَلَكَره المشك ياأَه 121. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كنتم هذا ما كنزتم لأنفسكم تذوقوا ما كنتم تكمزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم في يوم خلقت السماوات والارض منها اذات فرق ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم, فلا تظلم فيهن أنفسكم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 واعلموا أن الله مع